وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا يَسْتَطِيعُ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نَعْمَرُهُ نُنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ إِنَّهُ وَإِنَّ ذِكْرًا وَقُرْآنًا مُدِينًا لِيُنذِرَ وَقُرْآنًا مُبِينًا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ على رَبُّنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلُوا مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ۚ إِنَّا مِنَّا فَتَحَمْنَا أَمَانِكُمْ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلههن علهم منصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر و اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُودٌ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين وطرب لنا مثلا وطرب لنا مثلا ونسي خلقه وطرب لنا مثلا يَا خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي شَجَرٌ اخْطَرَ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِقَادِرٍ عَلَى